إذا السماء انشقت وأذيت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذيت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحا فملاقيه اننا من نؤتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا وان من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى أهله مسرورا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 والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات لهم أجر غير